ووعت أ ذ ن بخبر وسلم تسليما كثيرا أ م ا بعد أ ي ه ا ا ل ا خ و ة المؤمنون إ ن ربنا جل وعلا أ م ر ن ا أ ن نشعر دائما أ ن أ م ت ن ا هي أ م ة و ا ح د ة يشعر كل واحد ب أ ل م ا ل آ خ ر فيحزن الغني إ ذ ا ر أ ى الفقير ويحزن الصحيح إ ذ ا ر أ ى السقيم ويحزن السليم إ ذ ا ر أ ى المبتلى ولقد كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يقدم ما استطاع ل ن ص ر ة الضعفاء والمساكين والمظلومين وكان صلى الله عليه وسلم يمر بهم في م ك ة وهم يعذبون يمر ببلال و س م ي ة وغيرهم وكان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا يملك أ ن يقدم لهم شيئا إ ل ا أ ن يدعو الله تعالى و أ ن يصبرهم بكلام من عنده يوحي به الله تعالى إ ل ي ه ولما هاجر عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ل ى ا ل م د ي ن ة وقوي شانه استطاع عليه الصلاه والسلام ان يكون جيشا وان ينصر الاسلام حيث كان مستضعف بعد ذلك ولا نزال نحن اليوم نرى جراح اخواننا في سوريا ونرى دماءهم تجري في, في شوارع حمص وادرب ومعره النعمان ودير الزور وغير ذلك من المناطق لا نزال نرى تلك الدماء تجري في شوارعها كلما برثت الدماء ذ ب ح عليها أ ن ف س ج د ي د ة لتسخن بعد ذلك فلا تكاد تمشي على ترابها إ ل ا اختلطت قدمك بترابها معه الدم و ا ل ر ف ا ت فاخلع نعالك قبل د وارفا س ت ر ب ه ا ف ت ا ب حمص من ر ش بقلبك ا ا وارفأ ب ب ه من غمار شقائه واعمره ب ا ل إ ي م ا ن بين خرابها وابرد غليلك من معين نعيمها من ر ش ف ة من ريقها ورضابها وإذا دخلت فباسم ربك بك ب فاقصدا عمر ل ط واستاذن ل ة و د خ ل الشجاعة ل ا بابها ا من ب حيث و ا والفدا فيها البأس أصحابها ا ل وأهل ة و س من أ ذ ن ل الحسانة ح و و ر ا س ت أ الحور الحسان ة ب ن ظ ر ة في أ و ج ه ا ل أ ب ط ا ل من خطابها و إ ذ ا ر أ ي ت ضياءها متدفقا فتبسم الشهداء عند كعابها و إ ذ ا ر أ ي ت ظلامها متجهما فهي المنايا ل س و د في و إ ذ ا ر أ ي ت و إ ذ ا جرت أ ن ه ا ر ه ا فدماؤها ليست بماء عيونها وسحابها و إ ذ ا تفتق وردها متلونا فلقد تلون حمره مما بها أ س ط و ر ة يا باب عمرو والذي خلق الخوارق أ ن ت من أ ر ب ا ب ه ا وثبات أ ه ل ك في زمانك آ ي ه من ق ص ة ا ل أ ه و ا ل في أ ح ز ا ب ه ا ماذا يقالوا ماذا ا ي ق ل و ا ح ق ي ق ة أ م أ ن ه وهم الخيال أ و بريق سرابها قصص وربك حيرت في فهمها كل العقول وذاك لاستغرابها لولا م ش ا ه د ة العيون لقلت ذا حلم وضرب, خيال وضرب خيالها وضرب خ ي ا ل وعجابها الطائرات وراجمات جهنم ومجنزرات تتقى بحرابها إ ن ه ا الشام وما أ د ر ا ك ما الشام أ خ ب ر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن لله تعالى في كل أ ر ض من أ ر ض ه جندا يقاتلون في سبيله ويذودون عن دينه و ي ب د ل و ن أ ر و ا ح ه م ويجرون دماءهم رفعا ل ر ا ي ة الله تعالى عن عبد الله بن حواله رضي الله عنه قال قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ستجدون أ ج ن ا د ا جندا بالشام وجندا بالعراق وجندا باليمن قال عبد الله فقمت قلت يا رسول الله خر لي يا رسول الله يعني اختاروا هل بالعراق أم بالشام أم باليمني أكون أم أم فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عليكم باليمن عليكم باليمن فمن أ ب ى فليلحق بيمنه وليستق من غدره ف إ ن الله عز وجل قد تكفل لي بالشام و أ ه ل ه رواه أ ح م د وصححه الالباني أ ل ب ن ي و ق ا عليه الصلاة والسلام م ي ن أ أرض الشام ه أ ر ض العلم و ا ل إ ي م ا ن قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن ي ر أ ي ت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي فنظرت ف إ ذ ا هو عمود ساطع عمد به إ ل ى الشان ثم قال أ ل ا إ ن ا ل إ ي م ا ن إ ذ ا وقعت الفتن في الشام أ خ ر ج ه الحاكم وصححه ا ل أ ل ب ا ن ي إ ن ه ا الشام أ ر ض المحشر والمنشر في حديث أ ب ي د ر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الشام أ ر ض المحشر والمنشر رواه أ ح م د وهو صحيح وعن معاويه بن حيده ة قال إن النبي ل إن ي ع الصلاة والسلام أخبرنا ف قال إنكم تحشرون رجالا وركبانا وتجرون رجالا وجوهكم على ها هنا قال و أ و م أ بيده نحو الشام صححه ا ل أ ل ب ا ن ي وعن سالم بن عبد الله عن أ ب ي ه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستخرج نار في آ خ ر الزمان من حضر موت تحشر الناس قلنا فماذا ت أ م ر ن ا يا رسول الله ماذا تأمرنا استعداداً, لخروج هذه النار. ماذا تأمرنا استعدادا لقرب خ ر النار تأمرنا و ج هذه ماذا استعدادا ل قيام ا ل س ا ع ة فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عليكم بالشام عليكم بالشام صححه ا ل أ ل ب ا ن ي ورواه ا ل إ م ا م أ ح م د وعن بهز بن حكيم عن أ ب ي ه عن جده أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله أين تأمرني اين ل سأل ل ج د ا ن ب عليه الصلاة والسلام ي أ ت أ م ر ن ي أ ي ن أ س ك ن إ ل ى أ ي ن أ ذ ه ب أ ي ن ت أ م ر ن ي قال هاهنا و أ و م أ بيده نحو الشام ثم قال إ ن ك م محشورون رجالا وركبانا ومجرون على وجوهكم أ خ ر ج ه ا ل إ م ا م أ ح م د وصححه الالباني أ ل ب ن ي و س أ ت جارية ل ع د ل ل ه ب عمر ر ض الله تعالى عنهما قالت له اشتد علي الزمان وإني أريد أن أخرج إلى العراق له علي إلى وإني أن أريد أخرج يعني أ ن تسكن في العراق فقال لها ابن عمر فهلا إلى الشام هلا الى ش ا هلا م ل إ الشام أ ر ض المنشر رواه ا ل ت ل م ذ ي وصححه ا ل أ ل ب ا ن ي إ ن ه ا الشام خير أ ر ض يهاجر إ ل ي ه ا ولقد كان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يدل الناس عليها ويحثهم بالذهاب إ ل ي ه ا عن عبد الله بن ع م ر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون هجرة بعد هجره فخيار أ ه ل ا ل أ ر ض أ ل ز م ه م مهاجر إ ب ر ا ه ي م يعني الشام قال ويبقى في ا ل أ ر ض شرار أ ه ل ه ا تلفظهم أ ر ض ه م وتقذرهم نفس الله وتحشرهم النار مع ا ل ق ر د ة والخنازير رواه أ ب و داود وصححه ا ل أ ل ب ا ن ي نعم إ ن ه ا الشام فيها أ ه ل الحق يسكنون وفيها يتدينون وفيها يطلبون ويتعلمون في حديث أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال لا تزال من أ م ت ي ع ص ا ب ة قوامة ع لا ى أمر ل ل وجل لا ه عز يضرها من خالفها تقاتل أ ع د ا ء ه ا إ ن كانوا ن ص ي ر ي ة من حكامهم قاتلوهم و إ ن كانوا من أ ط ر ا ف من ا ل ر ا ف ض ة قاتلوهم و إ ن كانوا نصارى قاتلوهم لا تزال في أ م ت ي ع ص ا ب ة ق و ا م ة تقاتل أ ع د ا ء ه ا لا يضرها من خالفها خالفها مجلس أ م ن ه ي ئ ة أ م م خذلتها ج ا م ع ة دول ع ر ب ي ة خذل رؤساء د وزجروا ل م ووعدوا ثم انخذل لا يضرها من خالفها تقاتل أ ع د ا ء ه ا وساق الحديث ة حتى قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هم أ ه ل الشام هم أ ه ل الشام هم أ ه ل الشام قال الصحابي وجعل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يكررها ب أ ص ب ع ه حتى أ و ج ع ه ا لا زال يشير يقول هم أ ه ل الشام أ ه ل الشام اهل الشام حتى شق ذلك انها ب ي ي ع ل ل ل ص الشام ة و ا س ل الألباني ل ا إنها ا م صححه ا ل أ ر ض ا ل م ب ا ر ك ة لم أ ب ا ر ك ه ا أ ن ا ولا أ ن ت ولم تبارك ب أ ن س ا ب أ ه ل ه ا ولا بشرفهم إ ن م ا باركها ربنا جل وعلا وهو سبحانه الذي يخلق ما يشاء ويختار قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه صلى بنا النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ثم أ ق ب ل على القوم فقال اللهم بارك لنا في, مدينتنا وبارك لنا في مدنا ي ت ن وصاعنا ب ا لنا مدنا ر ك في و اللهم بارك لنا في حرمنا وبارك لنا في شامنا حديث صحيح إنها الشام فيها صفوة عباد الله تعالى وخير عباد فيها وخير في آخر الزمان هم الذين يكونون في صفوة إنها الزمان الله الله هم الشام تعالى تعالى آخر عندما يحشر الناس على وجوههم وعلى أ ق د ا م ه م رجالا وركبانا ويجرون على وجوههم بنار تحشرهم إ ل ى الشام خيار أ ه ل ا ل أ ر ض من يكون ساكنا في الشام يومئذ عن عبد الله بن حواله قال قلت يا رسول الله اكتب لي بلدا أ ك و ن فيه اختر لي بلدا أ ك و ن فيه فلو أ ع ل م أ ن ك تبقى لم أ خ ت ر على قربك شيئا لو أعلم المدينة أنك تبقى في المدينة لاخترت قربك ومجالستك يا رسول الله فاختر لي بلدا أ ك و ن فيه فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يا عبد الله بن حواله عليك بالشام عليك بالشام عليك بالشام ثلاثا ثم ر أ ى النبي صلى الله عليه وسلم في وجه عبد الله ك ر ا ه ي ة في أ ن يذهب إ ل ى الشام فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هل تدرون ماذا يقول الله عز وجل إ ن ه يقول أ ن ت صفوتي من بلادي و إ ل ي ك المحشر صححه ا ل أ ل ب ا ن ي ومن حوالة بن حديث عبد الله بن حوالة في ر و ا ي ة من هذا الحديث قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عليك بالشام ف إ ن ه خ ي ر ة الله من أ ر ض ه يعني اختاره الله من أ ر ض ه يجتبي يجتب إ ل ي ه خيرته من خلقه رواه أ ب و داود وهو حديث صحيح إ ن أ ر ض الشام هي عقر دار المؤمنين هي مستقر المؤمنين وهي مجتمعهم وهي مابهم وهي م أ ل ف قلوبهم اختارها الله تعالى لذلك عن سلمه بن نفيل الكندي قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله اذال الناس الخيل ووضعوا السلاح اهملوا الخيل ووضعوا السلاح وقالوا لا جهاد قد وضعت الحرب اوزارها قال فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه وقال كذبوا ا ل ا ن جاء القتال ولا يزال من أ م ة أ م ة يقاتلون على الحق ويزيغ الله لهم قلوب أ ق و ا م ويرزقهم منهم حتى تقوم ا ل س ا ع ة ثم ساق الحديث وقال في آ خ ر ه وعقر دار المؤمنين في الشام يعني تلك ا ل ط ا ئ ف ة ا ل م ن ص و ر ة ا ل م ؤ ي د ة يجعلها الله تعالى في الشام أ خ ر ج ه النسائي وصححه ا ل أ ل ب ا ن ي إ ن الشام هي ا ل أ ر ض التي ت ق س م ا ل ج ب ا ب ر ة و ت ك ث ر ظهور ا ل ك ي ا س ر ة وهي التي يقتل فيها الدجاجله عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله تعالى عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال ا ل إ ي م ا ن يمان والكفر من قبل المشرق و إ ن ا ل س ك ي ن ة في أ ه ل الغنم و إ ن الرياء والفخر في اهل, الفدا في أهل الفدادين أ ه ل الوبر و أ ه ل الخيل ثم قال و ي أ ت ي المسيح من قبل المشرق يعني المسيح الدجال وهمته ا ل م د ي ن ة حتى إ ذ ا جاء دبر أ ح د تلقته ا ل م ل ا ئ ك ة فضربوا وجهه قبل الشام هنالك يهلك هنالك يهلك هنالك يهلك, هنالك يهلك كررها ب أ ب ي هو أ م ي صلوات ربي وسلامه عليه ففي الشام يقتب الشام الدجال وهو الذي يسفك فيه دمه رواه الترمذي انها ل ل الذي الترمذي د دمه ج ا رواه وهو فيه يسفك إ الشام هي أ ر ض ا ل غ ن ي م ة هي أ ر ض الرزق هي أ ر ض ا ل إ ي م ا ن عن أ ب ي أ م ا م ة الباهلي أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله استقبل بي الشام وولى اليمن وقال يا محمد إني إني اليمن غنيمة يعني غنيمة يعني فتغنم الله استقبل الشام وقال يا ما تجاهك ورزقا الشام تقاتل الله وولى جعلت سبيل جعلت ظهري بي في محمد ما تجاهك غ ن ي م ة ورزقا وما خلف ظهرك مددا يعني جنودا يقاتلون معك في سبيل الله رواه الطبراني وصححه ا ل أ ل ب ا ن ي نعم إ ن ه ا الشام إ ن ذكرت الجهاد فاذكر الشام إ ن ذكرت ا ل ب ط و ل ة فاذكر الشام إ ن ذكرت ا ل ت ض ح ي ة فاذكر الشام إ ن ذكرت ا ل ب س ا ل ة فاذكر الشام إ ن ذكرت ا ل إ ي م ا ن و ا ل ت ب ا ت على الحق و ا ل إ ص ر ا ر على ا ل إ ي م ا ن فلا بد لزاما ان تذكر الشام ارفع لواء العز فوق هضابها واسلك سبيل الفخر تحت سحابها اطفال ادلبه قد غدوا ابطالها ورجال دور الزعر استحر حابها ه ذ ه بلاد دمشق يا قومي غدت وجها شجاعا قد ق بعد كشف ن انها ب بلاد دمشق يا قومي غدت وجها شجاعا بعد ه هذه وجها ا يا شجاعا دمشق غدت قومي كشف ق ا ب إني إلى أن ليوثنا أرى والله أن صفوا صفوفا إلى دمشق و ب ب ا هل ا ا أ ب ط حرب أو ك م ا تدري كرامة هبوا لقتل الكلب هبوا أعتابها إنها لقتل في م ش ق هل ت د ما هي دمشق إ ن دمشق في آ خ ر الزمان هي ق ا ع د ة المؤمنين هي مجمع الجيش الذي يقاتل في سبيل الله ويجاهد ويبذل روحه ودمه ويفارق أ ه ل ه وماله لرفع ر ا ي ة لا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله إ ن ه ا ق ا ع د ة جيش المؤمنين في آ خ ر الزمان الذي لا يرضى بالشرك ولا يرضى إ ل ا بالتوحيد لا يرضى إ ل ا أ ن يدعى الله تعالى وحده لا شريك له إ ن ك إ ذ ا ذكرت دمشق ذكرت ما أ خ ب ر به نبينا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهو الذي لا ينطق عن الهوى أ خ ب ر عن دمشق و ا ل غ و ط ة وهو ا ل ل ه ما ر آ ه ا ولا دخلها ولا ر أ ى لها ص و ر ة ولا قابل أ ح د ا من أ ه ل ه ا ومع ذلك أ و ح ى الله تعالى إ ل ي ه وهو لا ينطق عن الهوى فيها ق ا ع د ة المؤمنين ا ل ج ه ا د ي ة عن أ ب ي الدرداء رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فسطاط المسلمين يوم ا ل م ل ح م ة فسطاط يعني المكان والموقع و ا ل م د ي ن ة الذي يجتمع فيه الناس قال فسطاط المسلمين يوم ا ل م ل ح م ة يعني يوم الحرب ا ل ع ظ ي م ة التي ينتشر فيها اللحم تحت ا ل أ ق د ا م من ش د ة القتال قال فسطاط المسلمين يوم ا ل م ل ح م ة بالغوطه إ ل ى جانب م د ي ن ة يقال لها دمشق ثم قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من خيار مدائن الشام بجانب م د ي ن ة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام وفي ر و ا ي ة قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يوم ا ل م ل ح م ة الكبرى ف ص ط ا ط المسلمين ب أ ر ض يقال لها ا ل غ و ط ة فيها م د ي ن ة يقال لها دمشق خير منازل المسلمين يومئذ رواه أ ب و داود وصححه ا ل أ ل ب ا ن ي ا ل ف ص ط ا ط المكان الذي يجتمع فيه الناس و ا ل غ و ط ة هي ا ل أ ر ض ا ل ز ر ا ع ي ة التي فيها ماء وزرع وبساتين و ك أ ن ه والله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يرى غ و ط ة دمشق بعينه وهو يصف هذا الوصف وعن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أ ت ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بناء له قال فسلمت عليه قال من قلت عوف قال أ د خ ل يا عوف يعني أ د خ ل في هذه ا ل خ ي م ة معي قلت أ د خ ل كلي ام بعضي قال أ د خ ل كلك ثم قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يا عوف يا عوف أ ع د د ستا بين يدي ا ل س ا ع ة أ ع د د س ت ة أ م و ر تقع بين يدي ا ل س ا ع ة موتي فجعل موته ب أ ب ي هو أ م ي وروعي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ و ل أ ش ر ا ط ا ل س ا ع ة قال موتي ثم ذكرها ثم قال والسادسه ه د ن ة تكون بينكم وبين بني ا ل أ ص ف ر يسيرون إ ل ي ك م على ثمانين ر ا ي ة تحت كل ر ا ي ة ا ث ن ى عشر أ ل ف ا فسطاط المسلمين يومئذ في أ ر ض يقال لها ا ل غ و ط ة فيها م د ي ن ة يقال لها دمشق أ خ ر ج ه أ ح م د وصححه ا ل أ ل ب ا ن ي إنك إذا ذكرت الجهات وذكرت الجهاد البطولة و أ ن ت ترى هذه ا ل أ ر و ا ح تبدل في سبيل إ ع ز ا ز دين الله وترى تلك ا ل أ ي د ي تقطع وترى رؤوسا فصلت عن أ ج س ا د أ ص ح ا ب ه ا وترى عذار قد هتكت أ ع ر ا ض ه ن ثم مزقت أ ج س ا د ه ن وترى أ ط ف ا ل ا ي ت ا م ا نحروا بعد نحر آ ب ا ئ ه م و أ م ه ا ت ه م إ ن ك لترى أ ن ربنا جل وعلا من حكمته سبحانه أ ن ه يهيئ اهل الشام ل إ ق ا م ة الجهاد في سبيل الله ولا يزالون إ ل ى اليوم يجتمعون تحت مسمى الجيش الحر قتالا وجهادا في سبيل الله بعدما غيبهم ذلك الفاجر بشار الكلب بعدما غيبهم عن دينهم وعن صلاتهم وعن تلاوتهم ل ل ق ر آ ن هاهم اليوم يجتمعون تحت المساجد يقودهم أ ئ م ة وطلاب علم يتلون عليهم س و ر ة ا ل ت و ب ة و س و ر ة ا ل أ ن ف ا ل ولا يزالون يقراون إ ل ى اليوم آ ي ا ت الجهاد د الفداء نفس لجيش ج حر م خاض المنون وبات في أ ن ي ا ب ه ا كل العمائم ان رفعت مقامها شسع المجاهد جل عن أ ش ن ا ب ه ا ولانتم اهل الرباط الحق إ ذ هم في رباط الزور في سردابها أ ي ن الحرائر من صقور سمائها من بقها وبعوضها وذبابها فامضوا كراما ل راشدين أ م ا م ك م ركب ا ل ش ه ا د ة أ ب ش ر و ا بثوابها أيها المسلمون إن دمشق على موعد مع رسول الله عيسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عن النواس بن سمعان قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل عيسى بن مريم عند ا ل م ن ا ر ة البيضاء شرقي ة دمشق رواه ا ل إ م ا م مسلم و م خ ت ا ر الله تعالى دمشق لينزل فيها عيسى بن مريم مع وجود الدجال قبل نزول عيسى ف إ ن الدجال ينزل قبل عيسى ويعيث في ا ل أ ر ض فسادا ثم يقضي الله تعالى أ ن ينزل عيسى ل ق ت ر الدجال فلماذا اختار الله دمشق ل أ ج ل أ ن ينزل فيها عيسى إ ل ا أ ن أ ه ل ه ا في ذلك الزمان يكونون هم خير ناصر لدين الله تعالى يكونون هم أ ه ل التوحيد أ ه ل ا ل ب ث ا ل ة أ ه ل ا ل ش ج ا ع ة أ ه ل ا ل ت ض ح ي ة فيستحقون أ ن ينزل بين أ ظ ه ر ه م نبي الله تعالى عيسى عليه السلام وقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام مبينا ذلك في حديث أ ط و ل قال لا تقوم ا ل س ا ع ة حتى ينزل الروم ب ا ل أ ع م ا ق أ و قال بدابق يعني بشمال سوريا قال فيخرج عليهم جيش من ا ل م د ي ن ة يعني من م د ي ن ة دمشق من خيار أ ه ل ا ل أ ر ض يومئذ قال ف إ ذ ا ت ص ا ف يعني للقتال الروم قد جاءوا من الشمال فنزلوا في شمال سوريا يخرج عليهم جيش من م د ي ن ة دمشق قال ف إ ذ ا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إ خ و ا ن ن ا فيقاتلونهم ثم قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فيهزم ثلث يعني من المسلمين من ش د ة القتال يهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا ويقتل ثلث هم أ ف ض ل الشهداء عند الله ن س أ ل الله أ ن يجعلنا منهم قال ويفتح الثلث لا يفتنون أ ب د ا فيفتحون ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة يعني ينتصرون ع ي ي ن على جيش الروم حتى شمالاً حتى حتى يصعدون يصلوا شمالاً ا إلى ل قال س ط ط ن ن ي ي ة ق فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون اذ صاح فيهم الشيطان إ ن المسيح قد خلفكم في أ ه ل ي ك م فيخرجون وذلك باطل قال ف إ ذ ا جاءوا الشام بينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إ ذ أ ق ي م ت ا ل ص ل ا ة فينزل عيسى بن مريم ف أ م ه م ف إ ذ ا ر آ ه عدو الله يعني الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء فلو تركه لن ذاب حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته رواه ا ل إ م ا م مسلم أ ي ه ا المسلمون لا يزال الله جل وعلا يؤيد الدين ب أ ه ل الشام ولله تعالى حكمه ع ظ ي م ة لا أ د ر ك ه ا أ ن ا ولا أ ن ت إ ل ا أ ن ينبئنا الله تعالى بها قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إذا وقعت, الملاحم اذا وقعت الملاحم المعارك على المسلمين وقعت يمينا وشمالا وتسلط ا ل أ ع د ا ء عليهم إ ذ ا وقعت الملاحم بعث الله من دمشق بعثا من الموالي أ ك ر م العرب ي فرسا و أ ج و د ه م سلاحا يؤيد الله بهم الدين رواه ابن ماجه وصححه ا ل أ ل ب ا ن ي فيا طوبى للشام, للشام, للشام تلك م ل ا ئ ك ة الرحمن ب ا س ط ة أ ج ن ح ت ه ا على الشام كما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فيما رواه أ ح م د وصححه ا ل أ ل ب ا ن ي أ ي ه ا المسلمون إ ن إ خ و ا ن ن ا في الشام لا يخفى علينا حالهم ولا يغيب عن أ ن ظ ا ر ن ا مناظرهم وصورهم إ ن ن ا نبكي مع بكائهم ونحزن لحزنهم ونجد لموجدتهم ولو كنا بينهم لدافعنا ا عن أ ع ر ا ض ه م ل أ ن ه ا أ ع ر ا ض ن ا ولسكبنا أ ر و ا ح ن ا فداء ل أ ر و ا ح إ خ و ا ن ن ا ف ن ه م أ ه ل لنا وهم أ ح ب ت ن ا ولا يرضى م س ل م أ ب د ا أ ن يرى ا م ر أ ة ع ف ي ف ة ن ش أ ت على ا ل ق ر آ ن والحجاب يتابطها فاجر تحت إ ب ط ه فيسوقها إ ل ى مخدعه اي رجل يحل له أ ن ينام أ و يسكت له دمع أ و ي ه د أ له بال وهو يسمع عن إ خ و ا ن ن ا مثل هذه ا ل أ ح و ا ل لكننا واثقون بنصر الله تعالى أ ذ ن للذين يقاتلون ب أ ن ه م ظلموا وان الله على نصرهم لقدير وان الله على نصرهم لقدير قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه ولينصرن الله من ينصره ان الله قوي عزيز بين الله جل وعلا انه يبتلي عباده ليتخذ منهم شهداء ولاجل ان يعرف صدقهم ولاجل ان يمحص الصادق من الكاذب ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم و الصابرين و نبلو اخباركم نبلوكم بالقتل ت ا ر ة و نبلوكم بالجرح ت ا ر ة و نبلوكم باغتصاب أ ع ر ا ض ك م ت ا ر ة و ذهاب أ م و ا ل ك م ت ا ر ة و نبلوكم بخذلان الناس لكم تارات لنعلم المجاهدين منكم لنعلم الصابرين هي ر س ا ل ة إ ل ى أ ه ل ن ا في الشام إ ن م ا النصر صبر س ا ع ة و إ ذ ا اشتدت ا ل أ ز م ة ف ر ج ت و أ ش د الليل ظلمه أ ق ر ب ه إ ل ى الفجر قلوب إ خ و ا ن ك م معكم و أ م و ا ل ن ا معكم وسلاحنا ب إ ذ ن الله سوف يكون قريبا معكم وارواحنا معكم وايدينا ستقاتل في صفوفكم أ ن ت م ا ل م ق د م ة ونحن ب إ ذ ن الله تعالى بعدكم نقاتل معكم قتالا نرجو به وجه الله تعالى لا تيارث لا ينبغي أ ن يظن أ ه ل ن ا في الشام أ ن ن ا قصرنا في حقهم أ و تكاسلنا عنهم لكن الله جل وعلا له ح ك م ة يقدر سبحانه وتعالى ما يشاء ويختار و ن س أ ل الله جل وعلا أن ن ي ش ر ف ان جميعا بالجهاد في سبيل الله أسأل الله أسأل أ يشرفنا جميعا بالجهاد في سبيل الله وأن وأن يتوفان وهو يأخذ ربنا من دمائنا حتى يرضى وأن ربنا حتى عنا وأن اللهم أن ينصر ا ا ل ش وأهله أسأل امدهم ل ل أسأل الله ه هناك ه أن أن ينصر إخواننا ي ي ؤ د ب ت أ ي وأن ن ي ص ر ه ب ن وأن ص ر ه ه و ي ي ق م بقوة من عنده ا ل ل ل ه أمديدهم م م ب ا ئ ك ة السماء بعظمتك وبجنود ا ل أ ر ض بقدرتك اللهم سدد رميهم واجمع كلمتهم ووحد صفوفهم يا رب العالمين اللهم اجعل ا ل د ا ئ ر ة لهم اللهم احم اعراضهم واشف جرحاهم, جرحاهم وداو ي مرضاهم وتقبل شهداءهم وصبر أ ي ت ا م ه م و أ ر ا م ل ه م يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم يا حي يا قيوم إ ن ا ن س أ ل ك يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م أ ن ترينا عجائب قدرتك فيمن ظلمهم اللهم أ ر ن ا فيه عجائب قدرتك اللهم مزقه هو وملكه في البلاد ت م ز يا ق ل ر ي حنان الجرات يا عزيز يا يا ا ا ل ل رب قوي عزيز ي ع م ل ل ه م قوم م م اишف صدور ؤ يا ن وأذهب ل ه منان اشف صدور قوم م م ؤ ي ن وأذهب ل ل ه م قوم م م اشف صدور ؤ يا ن وأذهب يا, يا ملك ن ن ا يا م يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا م ه ي م يا عزيز يا جبار يا متكبر يا منتقم يا مالك الملك يا ذا الجلال والاكرام يا رب العالمين اقول ما تسمعون واستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب استغفروه وتوبوا إ ل ي ه إ ن ه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إ ح س ا ن ه ا ل ش ك ر له على توفيقه وامتنانه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 اللهم إ ن ا ن س أ ل ك عيش السعداء وموت الشهداء ح ش ر مع ا ل أ ت ق ي ا ء و م ر ا ف ق ة ا ل أ ن ب ي ا ء اللهم وفق ل ا ت أ م و ر المسلمين إ ل ى ما تحب وترضى اللهم ول على المسلمين خيارهم واصرف عنهم شرارهم واجعل و ل ا ي ة المسلمين فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق ل ي أ م ر ن ا لما تحب وترضى اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى اللهم وفقه لهداك